وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض <سؤال> إِنَّ <إنسؤال> <إنسؤال> <إنسؤال> <إنسؤال> <إنسؤال> <إنسؤال> <إنسؤال> اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ